الإجابة الصحيحة هي B الدخول إلى هذا المسلك ممنوع على جميع العربات المجهزة بمحرك الشاحنة الخفيفة هي عربة ذات محرك لا يمكنني الانعطاف إلى اليمين